لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَمْ يَبْدِلْ لَكَلِمَٰتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلغَدَٰتِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لو واعزنا فرى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا قال ما اظن ان تنبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَ يَمِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما ان فق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا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 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إن إِنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ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 بِئْسَ الظَّالِمِينَ بَدَلاَ مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضُدًا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 وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا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 قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فاني اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها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 فَطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا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 فَطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَثَّتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ام السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراء أَهُمَّ لِكِنْ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا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 فَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْمًا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 ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احقنا بما لديه خبرا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْمَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَب قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ هُمْ فُخُوْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء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 رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا